وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسازى ألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ بالطيب تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ ۚ إِنَّهُ كَانَ حُبًّا كَبِيرًا وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لكم من النساء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 ولا تؤتوا السفهاء اموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابطنوا اليتامى حتى إِذَا بلغوا النكاح حتى اذا بلغوا النكاح فان انستم منهم رشدا فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إصرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعففوا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 مما قل منه أو كثر نصيب مفروض وإذا حضر القسم تؤل القربى واليتامى والمساجين فرزقهم من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 إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ أنت يهيد فإن كن نسزاءا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 فَلِامِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّتِهِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا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 فإن كان لكم ولد فلهم الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أودين وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ, أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس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 نسائكم فاستشهدوا عليهن فاستشهدوا عليهم إن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البلوت حتى يتوفون الموت فأمسكوهن في البلوت حتى يتوفون الموت أو يجعل الله لهم سبيلا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 فَأُلَاءَ ذَاكَ يَتُوبُ اللَّهُ عَلَيْهِمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا وَلَيْسَ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُوبَتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أولئك اعتدنا لهم عذابا أليما يا ذا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلون لتذهبوا ببعض ما آتيتمون إلا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 وَإِنَّ أَرَادْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجِ بَمْكَانَ زَوْجِ وَأَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا وَأَأَتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْءً أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفْ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الاخت وامهاتكم اللاتي أرضعنكم وامهاتكم اللاتي ارضعنكم واخواتكم من الرضاعه وامهات نسائكم وربائكم وربائكم اللاتي في حجوركم من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 والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فالكحمن باذن اهلهن واتوهم اجورهن بالمعروف واتوهم اجورهن بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات اقدان فإذَا احصن فان أتينا بفاحشة فعليهن النصف ما على المحصنات فإنا احصن فان أتينا بفاحشة فعليهن النصف مَا على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنة منكم وأن تصبر خير لكم والله غفور رحيم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 يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراضي منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيم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 فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللات تخافون نشوزهن فعظوهن واهجرون في المضاجع واهجرون في المضاجع وضربون فإن أطعأنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا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 وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامًا وَالْمَسَاكِينِ وَالجَارِ ذِي القربى, الْقُرْبَى وَالجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبِنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كان مختالا فخورا الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضل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 لا تقربوا الصلاة وأنتم سكار حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابرين سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمست النساء أو لمست النساء فلم تجدوا ما أنفتم مصيدة طيبة فمسحو بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوًا رَفِّحُوا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 ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمعه وراعنا ليا بألسنتهم, بألسنتهم وطانا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم ولكن ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا يا ذا أئهل الذين آوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوههن فنردها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن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 ألم ترَ إن الذين آوتوا نصيباً من الكتاب يؤمنون بالجبة والطاعوت يؤمنون بالجبة والطاعوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء ذائ أهدا من الذين آمنوا سبيلاً أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلذ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 ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى ذي اصحابها واذا حكمتم واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا بالعدل ان الله نعما يعيركم به ان الله كان سميعا بصيرا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 إنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أي يتحاكموا يريدون أي تحاكم إلى الطاغوت وقد أمروا أي يكفروا به ويريد الشيطان أي يضلهم ضلالا ظلال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 ثم جاءوا كي يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانه وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعذرهم فأعرض عنهم وعذرهم وقل لهم في أنفسهم قولًا بلغا وما ارسلنا من رسول الا له طاع باذن الله ولو انهم اضلموا انفسهم جزاء كف الله واستغفر لهم الرسول فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله التواب الرحيم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 ما قضيت ويسلموا تسليما ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوا.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 ومن يطع الا نبي والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين حسن أولى ذائك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا شبات أو انفروا جميعا وإن منكم لمن ليبطئن فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم مَّوَدَّةٌ لَّيَقُولَنَّكَ أَلَمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَّوَدَّةٌ لَّإِتَّنِي كُنْتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا فَإِنَّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الحياة الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بَ الْآخِرَةَ وَمَن يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ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 قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك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 ان الله كان على كل شيء حسيبا الله لا اله الا الله الله لا اله الا الله لا يجمعنكم الى يوم القيامه لا ريب فيه ومن اصدق من الله حديثا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 وعد الله الحسنى وفضل الله المجاهدين على القاعدين اجرا عظيما درجات منه ومغفرة ورحما وكان الله غفورا رحيما ان الذين توفاهم الملائكه ظالمين انفسهم قالوا قالوا فيما كنتم قالوا كنا مستضعفين في الارض قالوا أَلَمْ تكن ارض الله واسعه فتهاجروا فيها فاولائك ماواهم جهنم وساء مصيرا الا المستضعفين من الرجال والنساء والولدان لا يستطيعون حيله لا يستطيعون حيله ولا يهتدون سبيلا فاولائك عسى الله ان يعفو عنهم وكان الله عفوا وفورا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 فليصلوا معك وليأخذوا حذراً وأسلحتهم واد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم واد الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلتهم واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذم من بطار أو كنتم مرضى أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِيناً فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قيامه وقعودا وعلى جنوبكم فإذا طمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ولا تهنوا في ابتغاء القوم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 ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئه أَوْ إثما ثم يرمي به بريئا ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثماً مبينا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 انهم ولاامرنهم ولاامرنهم فلا يبتكن اذان الانعام ولاامرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسارا مبينا يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا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 وَسَنُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا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 وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِمَّنْ أَصْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنُ الْتَابِعَةِ وَالْتَابِعَ مِنْ لَتَأْبَرَاهِمْ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ خَلِيلًا وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ مُحِيطًا ويستفتونك في النساء قل لله يفتيكم فيهن وما يُتلَعَلَيْكُمْ في الكتاب وما يُتلَعَلَيْكُمْ في الكتاب في فِي من النساء إلا تلا تؤتونهنّ ما كُتِبَ لَهُنّ وترغبون وترغبون أن تنكحون والمستمافين من الولدان وأن تقوموا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 ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرا وكان الله سميعا بصيرا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 وقد نزل عليكم في الكتاب أَنْ إِذَا سمعتم ايات الله يكفر بها أَنْ اذا سمعتم ايات الله يكفر بها ويستهزئ بها فَلَا تقعدوا معهم فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره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 وَإِذَا قَامُوا إلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَ يُرَاءُنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إلَّا قَلِيلًا مُدَبِّدَبِينَ بَيْنَ ذَالِكَ لَا إلَهَ أُلَّا إِيْ وَلَا إلَهَ أُلَّا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 إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصير إلا الذي تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.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 وبكفرهم وقولهم على مريم مهتانا عظيمة وقولهم إن قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوا ولكن شبه لهم وإن الذين اختلافوا فيه لفي شفك منه ما لهم به من علم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 فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا وأخذهم الربا وقد نوه عنه وأكلهم أموال الناس بالباطل وأعتدنا للكافرين منهم عذابا أليما لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بماذا أنزل إليك يؤمنون بماذا أنزل إليك وماذا أنزل من قبلك والمقيمين الصلاة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 وأوحينا إلى إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وعيسى وأيوب ويونس وهرعون وسليمان وأتينا داود زبورا ورسول قد قصصناهم عليك من قبل ورسول لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكلما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 لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلم والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله قد ضلوا ضلالا بعيدا ان الذين كفروا وظلموا لم يكن الا ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم ما خالدين فيها ابدا وكان ذلك على الله يسرا يا ايها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فامنوا خيرا لكم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 لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوافهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصير يا نذاء أيها الناس قد جاءكم دُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ قد جاءكم دُرْهَانٌ مِن رَبِّكُمْ أَنْزَلْنَا دَاءَ إلَيْكُمْ نُرَبْ مُبِيناً فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِنْ فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرء هلك ليس لن ولد ولن أختز فلها نصف ما ترك وهو يرث هذا إن لم يكن لها ولد